صديق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحب مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش. يدبر الأمر ممّي شفيع إلا من بعد إذنه ذالكم الله ربكم فاعبدوه أَفَلَا تَذَكّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّاً إن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 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف فِي الأرض من بعدهم من إذا تتلى يعم إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تنوتم عليكم ولا أدراكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من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 113. ما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون 114. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه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 في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاريح جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج وجاء ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ دَعَوْا اللَّهَ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 به نبات للأرض مما يأكل الناس، مما يأكل الناس، والأنعام حتى إذا أخذت، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزيّنت وظنّ أهلها أنهم قادرون أن كأن لم تهن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 والذين كسبوا السيئات جزاؤ سيئات بمثلها جزاؤ سيئات بمثلها وترهقهم ذل ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة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 ان ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كننا ان كننا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبنو كل نفس ما اسلفت ورد الى الله مولاهم الحق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 وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَالَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْضَلَالَ فَأَنَا تُصْرِفُونَ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 أيكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق الحق. أفنى يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمة لا يهدي. أمة لا يهدي إلا يهدا. فما لكم كيف تحكمون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 فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ويقول.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 تأخرون ساعة ولا يستقضون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيئا أو نهارا ماذا يستعجل ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آم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 122. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون 124. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم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 فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه آللّه قل آه آللّه أدن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على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 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مؤمنين> لا <لين> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون له البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك كطولهم إن العزة لله جميعا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 113. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 114. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم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 أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم لا يكون أمركم عليكم غما ثم قدوا إلي ولا تضرون فأيت واليت ثم سألتكم من أجر إن أجر إلا مرت أن أكون من المسلمين، فكذبوه فنجيناه ومن معه في فلك وجعلناهم وجعلناهم خلايا، فوأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 111. إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 112. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا, قالوا إن هذا لسحر مبين 113. قال موسى أتقولون للحق لم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجدنا لتنفتنا عنا وجدنا عليه عنا وجدنا عليه يا بني وتكون لكم الكبر يا في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين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 113. إن الله لا يصلح عمل المفسدين 114. الله الحق بكلماته ولو كرن المجرمون 115. فما آمن لموسى إلا وَمَلَئِهِم اَن يَفْتِنَهُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ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 بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشري مؤمنين وقال موسى ربنا انت 129. وإنك آتيت فرعون وملأه, وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى بل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإنك كثيرًا من الناس عن آياتنا عن آياتنا لغافلون ولقد بنينا بني إسرائيل وأصدقه ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فأيقت في شك منا لَنَا مِنَّا أَنزَلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن فلا تكونن من الممترين ولا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 فعها إيمانها إلا قوم ينص إلا قوم ينصلن ما آمنوا كشفنا عنهم, كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من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 وما تغني الآيات وأن نذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبرهم قل 129. لنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا 119. واجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين 110. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 111. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا